وإن كان ذلك في عموم المسائل لأن يضع قوانين من نفسه أو يتبنى قوانين وضعت قبله مع احتوافه بالعصيان ومخالفة أموه الرحمن فهل مثل هذا الحكم هذا الحاكم يكون كافراً موتداً عن الدين وهو موضع خلاف بين أهل العلم نعم بسم الله الرحمن, الرحمن, الرحمن, الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أصلى الله وسلم وبرك أمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا كتاب مختصر في العقيدة للأستاذ الدكتور خالد بن علم شيقح حفظ الله تبارك وتعالى ولما تكلم عن انواع الكفر الآن تكلم عن الحكم بغير ما أنزل الله وهل هو من الكفر المخرج من المله او لا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الحكم بغير ما أنزل الله من الكفر العملي وليس من الكفر الاعتقادي أنه من الكفر العملي وليس من الكفر الاعتقادي وكما قسم المؤلف الحكمه بغير ما انزل الله الى خمسه اقسام وبعض اهل العلم يقسمه الى سبعه اقسام القسم الاول كما ذكر المؤلف ان الله تعالى ان يجحد حكم الله تعالى طيب يعني ان ان ينكر حكم الله يقول يعني انا لا اعترف به ولا اقبله ولا كذا فهذا كافر بالاجماع الثاني ان يجوز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 قال حكم الجاهليه يبغون فجعل كل حكم غير حكمه فهو حكم جاهلي فكيف هذا يسوي بين حكم الله حكم غيره قال الرابع أن يفضل حكم غير الله على حكم الله يقول هذا أفضل من حكم الله الذي وضعناه نحن يقول أفضل من حكم الله أن حكم الله لا يراعي كذا ولا يراعي كذا ونحن راعينا كل شيء فهذا أنسب وأفضل هذا كفر أيضا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 طبعا حينما نتكلم عن حكم غير ما انزل الله وكذا ليس خاصا بولاه الامور الان نتكلم عن ولاة الأمور اللي هم السلطان والملك والامير والرئيس وكذا لا كل من حكم بغير ما انزل الله حتى لو شخص جاءه اثنان وقال له احكم بيننا فحكم بغير ما انزل الله يرى ان حكم الله ما يصح كافر او قال حكمي هذا افضل من حكم الله فهو كافر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 وهو ان يحكم بغير ما انزل الله خوفا عفوا أنا قلت لا, خير لا في واحد طيب ان يحكم بغير ما انزل الله خوفا أن يخاف هدد اذا ما حكمت سنفعل بك ونفعل بك ونفعل بك فخاف فهذا يدخل مع يدخل مع الشهوه والهوى فاذا كان الخوف متحققا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 جهلا وهذا فيه تفصيل اذا كان بذل الجهد بذل الجهد جميع من, من المؤهلين لان يتحاكم الناس اليه وحكم جهلا فهذا معذور عند الله ثوره وان كان لا ملجوف يعني تجرأ على الحكم وهو ليس من اهل الحكم فهذا عاصي هذا عذرك لا يكون كافرا إذن هذه هي نوع الحكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى قلنا الأولى كفر الثلاثة الأخير ليست بكفر التي هي لهوى وشهوى أو لخوف أو لجهل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القضاء ثلاثه اثنان في النار واحد في الجنة قاضن حكم بعلم فأصاب الحق فهو أو, أو لم يصب الحق المهم حكم بعلم زين فهذا في الجنة وحاكم حكم بخلاف الحق فهو في النار وحاكم حكم وهو لا يعرف الحكم جاهل وهو في النار ايضا اما اذا اجتهد واخطا فهو ماجور واذا اجتهد وصفه هو له أجران والله اعلم نعم قال المؤلف حفظه الله المطلب الرابع في البدعه وهي في اللغه مصدر بدع وهو ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال سابق واصطلاحا هي كل اعتقاد او قول او فعل تعبد به لله تعالى وليس في الشوع ما يدل على مشروعيته او تعب او تعبد لله بتوك شيء وهي باعتماء تعالى طيب البدعه البدعه كما عرف الشاطبي رحمه الله تبارك وتعالى طريقه في الدين مخترعه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 مقبول طيب قال طريقه في الدين مخترعه يقصد بالسلوك عليها التعبد الى الله تبارك وتعالى يعني الذي يسلكها يقصد التقرب الى إذن هي طريقه مخترعه الذي يسلكها يقصد التقرب الى الله تبارك وتعالى يعني باختصار التقرب الى الله بغير ما شرع البدعه هي التقرب الى الله بغير ما شرع فهذه هي البدعة والأصل فيها أنها مردودة على صاحبها غير مقبول أما البدعة في اللغة فبالعكس تقول انسان مبدع مبدع يعني شنو يأتي بما لم يسبق إليه كما قال الله تبارك الله الله بديع السماوات والأرض أي أبدعها على غير مثال سابق فلان بدع اليوم يعني شنو أجاد وأحسن فالإبداع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 وين ما نكون أن انحرافا عقديا انحراف السلوكي اللي هم الكبائر عقوق قطع أرحام سرقه قتل زنا شرب خمر هذه كلها يعني انحراف سلوكي وانحراف العقدي بالفكر انحراف العقل بالفكر هذا انحراف عقدي نعم <تصفيق> الثاني البدعه العمليه وهي التعبد لله عز وجل بغير ما شاء وذلك بإحداث عبادة لم تشوع أو الزيادة أو النقص في عبادة مشوعة أو الاتيان بالعبادة على صفة محدثة أو المواظبة على عبادة مشوعة في وقت معين مع أنه لم يوجد دليل شوعي على مشوعيتها في هذا الوقت على وجه الخصوص. نعم يعني هذه قسمها لو قسمها المؤلف يكون أفضل يعني ذكرها هكذا أدخل بعضها في بعض يعني يقسمها العلم إلى ستة أقسام يقسمها العلم إلى ستة أقسام السبب والجنس والصفة والزمان والمكان والقدر السبب والجنس والصفة كيفية والقدر والزمان والمكان يجب أن تنسجم مع الشريعة في هذه الأمور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 يعني الآن الأضحية لا تكون إلا من الأنعام واحد ضحى بغزال أو بأيل أو بفرس نقول لا يصح لا تكون إلا من بهيمة الأنعام الأضحية قال لا والله الغزال هذا غالي ونعامه غالية أو بغض النظر الأضحية لا تجوز إلا بهذه أو العقيقه مثلا عقب نعامه أو عقب أيل أو عقب زرافة أو عقب ما يصح أبداً لا بد ان توافق بالجنس أن توافق بالجنس السبب كذلك السبب يعني يعملها يعني الانسان كل ما خلص صلاه سجد سجد تشوفونه الحين يسجد شكر بعضهم كل ما خلص صلاه سجد ليش تسجد قال والله انا احمد الله لا سجدة الشكر ما شرعت لهذا هذا وانما شيء يعني متوقع غير متوقع قد يحدث قد لا يحدث يتعلق قلبك به ويكون مفاجئا لك كل يوم قاعد تصلي كم تسجد للشكر ليش قال لنا كون الله مكنني طيب كون الله مكنك انك تعيش ايضا وانك تتنفس 24 ساعة تسجد انت اذا اكلت تسجد للشكر اذا شربت تسجد للشكر اذا شفت امك وبوك تسجد للشكر شفت عيالك تسجد للشكر رحت وظيفتك رجعت البيت تسجد لل... متى تصلي الفروض اصلا فهذا اذا لابد يكون السبب السبب كذلك الكيفية الكيفية يعني الصلاة لها كيفية معينة تكبيره الحرام ثم قراءة الفاتحة ثم قراءة سورة ثم الركوع ثم الرفع ثم السجود لو واحد غير زين بدأ بالركوع ثم قراءة الفاتحة شفت صلاة الكسوف مثلا لها صوره غير واحد صلى الظهر نفس صلاة الكسوف مثلا هل تقبل منه لا تقبل منه لماذا يعني من البدع في هذا الأمر طيب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 وصارت بدعه في هذه الحال في القدر يعني لا يزيد على القدر الذي شرع له نعم الآن يذكر أمثلة تدخل تحت هذا كله نعم ومن أمثلته البناء على القبور وتحوي الدعاء عندها وبناء المساجد عليها والأعياد والاحتفالات المحدثة التي يتعبد الله بها ونحو ذلك نعم البناء على القبور هذا بدعه طيب في الكيفية كيفية الدفن للأموات تحري الدعاء عندها كذلك هذا في المكان في بدعه المكان يعني جعل ما ليس مقصودا في الشريعة أن الدعاء في هذا المكان ما لا ميزة في الشريعة فقال لا الدعاء هنا أفضل هذه من البدع كذلك بناء المساجد عليها كذلك هذه في الكيفية أيضا الأعياد غير الشرعيه الأصل النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا عيدان إذا الفطر عيد الأضحى هذه الأعياد إذا و والعيد سمي عيدا من عوده يعود فإذا لم يتكرر ماكو مشكلة لكن إذا تكرر الإشكالية في إيش في تكرر مثل واحد سوى عيد ميلاد مثلا الآن سوى الله أقول يلا يا سوى حفلة ما في مشكلة لكن كل سنة سويها صار ايش هنا دخل في البيدعة نعم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 وخير الهدي هدي محمد وشو الأمو محدثاتها وكل بدعة ضلاله وهو مسلم. نعم ما في شيء اسمه بدعة حسنة وإن عبر بعض أهل العلم على بعض التعبير لبعض العلم يقول هذه بدعة حسنة إما أن يريدوا بها البدعة اللغة في اللغة كما قال عمر نعمة البدعة هي يعني صلاة التراويح أو أنهم يريدون أنها بدعة حسنة يقصدون أنها في تقسيمها وإلا في النهاية يدخلها تحت هذه الأنواع الخمسة التي ذكرناها طيب فبعضهم يقول بدعة حسنة وبدعة يعني محرمة ما يقصدون إلا المتأخرين منهم لكن المتقدمون لا يقصدون بدعة الحسنه هي الإحداث في الدين الكل متفق ان الإحداث في الدين لا يجوز التقرب إلى الله بغير ما شرع. لا يجوز لكن بعضهم يقول ايش مثلا يقول مثلا بناء المدارس بدعه حسنه بناء المدارس بدعه حسنه يغسلوا بها مصلحه مرسله هذه هذه من المصالح او اقامه الدروس العلميه واجتماع لهؤلاء يقوم بدعه حسنه تعلم الكتابة والقراءة هذه بدعه حسنه مثلا هذه كلها من الاشياء ايش المباح من المصالح المرسله لكن بعضهم يطلق عليه اسم والعبره ليست بالمسميات وإنما بحقائق الأمور نعم العيد شوع الله تعالى لأهل الإسلام عيدين يفرحون فيهما بما أنعم الله به عليهم من ادراك المواسم الفاضلة وهما عيد الفطر وعيد الأضحى لما روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي عن أنس قال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 فلا يجوز تخصيص شيء من الأزمنة غير هذه عيدا. حتى عيد الجمعة ليس المقصود أنه عيد يعني يحتفل به ولكن المقصود أنه يجتمع فيه الناس كما كاجتماع في عيد الفطر وعيد الأضحى ولكن هذا في كل أسبوع لا أنه له عبادة خاصة لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تخصلي عيد الجمعة بقيام ولا يومها بصيام نعم. والعيد اسم لما يعود لذلك الزمان أو المكان. فمثلا عيد الاضحى المواد منه ذات الزمان الذي هو يوم اليوم العاشر من ذي الحجة فلا يقدم ولا يؤخر وعلى هذا اجتماع الناس على وليمة في أول خميس من كل شهو مثلا لا يسمى عيدا لأن ذات الزمان غير مقصود وإنما المقصود الوليمة نفسها والزمان جاء تبعا مثل حين بعض الناس يحطون مثلا اجتماع للأسرة مثلا اجتماع شهري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 والشاهد انه يعني كان يحدث اصحابه يعني تلاميذه كل خميس فقط فكانوا يقولون له لو حدثتنا كل يوم فإننا نستطعم حديثك يعني نفرح اذا حدثنا ناخذ فائده طبعا عالم جليل بن مسعود واقرا الصحابه القران يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اراد أن ياخذ القرآن غضا طريق فليأخذه من ابن أم عبد ومع ذلك لا يحدثهم إلا كل خميس الا كل خميس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 فيستند على الججار ويحدث الناس ثم إذا انتهى من التهديث قال يا صاحبة الحجرة هل تنكرين شيئا مما قلت يعني اللي قلتها أنا صحيح ولا عندك ملاحظات ولا كذا لحاسي عائشة ملمؤنين قالت لا ولكن رسول الله ما كان يهد هدكم هذا كان يتخول الناس بالموعظة مو كل يوم تقول له وإنما كان يتخول الناس بالموعظة نعم والأعياد التي يتخذها الناس تنقسم إلى قسمين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 نسيت... نسيت الشيخ من لا إله إلا الله أظن محمود شاكر أظن محمود شاكر أضن. فجلس مرة مع بعض المشايخ فعندهم أسبوع محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى أسبوع يعني بالسنة عن عبد الوهاب وتذكير بدعوتي وكذا فقال ما تقولون في احتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا لا يجوز قال باخرين على الرسول يوم محمد عبد الوهاب تعطون اسبوع كل سنه <تصفيق> يقول الرسول يوم واحد حرام محمد عبد الوهاب اسبوع كل سنه جائز عندكم فالصحيح انه حتى اسبوع محمد عبد الوهاب لا يجوز يعني هذا هو المنطق انه لا بد تصير مسطره واحده للجميع نعم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 أنه في الثاني عشر من ربيع الأول هذا المشهور والأكد منه أن وفاته في الثاني عشر من ربيع الأول صلى الله عليه وسلم. نعم. والعبيديون أحسنوا ذلك. والعبيديون أول من أقام الاحتفال بالمولد في القون وابع الهجوي وكان ذلك سنة وكان ذلك سنة ست وثلاثين، ثلاثة وستين وثلاثمائة الهجوة أثناء حكمهم لمصر وقد اتفق أهل العلم من السلف الصالح من أهل القرون الثلاثة المفضلة وفي مقدمتهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على عدم شوعيته ولذلك لم ينقل فعله ولا القول بمشوعيته من أحد من أهل القرون الثلاثة المفضلة مع شدة محبتهم لوسول عليه الصلاة والسلام وحرصهم على الخير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 إذا كانت امرأة غير متزوجة و التزام نعم لا هذا الالتزام هذا صار التزام هذا منهي عنه هذا هذا جاء في النهي عنه هذا نعم يقول إذا كانت امرأة غير متزوجة وتوفيت ولها شقيقتان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 واحدة توفيت والأخرى باقية وعندها أولاد شقيق وعندها أخ إخوة غير أشقاء طبعا الأخت المتوفاه ما ترث اللي توفت قبلها ما ترث تبقى الأخت الموجودة إذا كانت شقيقة قالت شقيقة نعم شقيقة إذا كانت شقيقة لها النصف هنا الاخت الشقيقة لها النصف و تقول لها إخوة غير أشقاء ينظر هؤلاء الإخوة غير الأشقاء إخوة لأب أو إخوة لأم إذا كانوا إخوة لأم فيشتركون في الثلث لهم الثلث يشتركون فيه للذكر مثل حظ الأنت وإذا كانوا إخوة لأب فإنهم يأخذون الباقي تعصيبا يأخذون الباقي تعصيبا وابناء الاخت لا يرثون ابناء الاخت لا يرثون سواء الاخت التي توفيت او الاخت الموجوده هذا ابن اخت ابن الاخت لا يرث فاذا الميراث الشقيقه لها النصف والاخوه غير الاشقاء فيه تفصيل اذا كانوا اخوه لاب ياخذون الباقي بعد ان ياخذ الاخوه لام نصيبهم الإخوة إذا كان أشق غير أشقاء إخوة لأب وإخوة لأم فالإخوة لأم يأخذون الثلث إذا كانوا مجموعة وإذا كان واحد يأخذ الثلث أو واحدة والباقي للإخوة لاب أما إذا كانوا كلهم إخوة لأب فإنهم يأخذون الباقي للذكر مثل حظي الانثيين وإذا كانوا كلهم لأم فإنهم يأخذون الثلث وهنا المسألة تكون من ستة الثلث للإخوة غير الأشقاء لأم والنصف للأخت ثم يعود الباقي للأخت الشقيقه اللي هو الواحد من ستة يعود للأخت الشقيقة والله أعلم طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.